بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُما أَتَعْدَانِي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين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 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ولقد مكّنّهم في ما إمكّنكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وابصار وأفئدة فما أغنى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا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 بل غلوا عنهم، وذلك افكهم وما كانوا يفترون. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ عَجَبًا ۖ إِنَّهُ مُنْذِرِينَ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 يا قوم لا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ